ألم يروكم أهل سما من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسل السما عليهم درارا وجعل الأنهر سجرا من تحتهم فأهل سماهم بذنوبهم وأي شأن من بعدهم قرن الآخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في خرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سح مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 قل إني أخاف إن عصيت على عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله برر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 الذين تشركون، الذين آسِنَهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين خَشِروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته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 أُولَٰئِكَ كَلَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَرْهُونَ وَمِنْهُمْ مَن إِلَيْكَ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 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمانه عن عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ومن الحياة الدنيا إلا لعب وله ولتدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُلُّ بَصِرُ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَصَضَعُوا عَلَى مَا وَهُوَ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نفقا في الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا أمم أمثالكم ما خرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا وصموا وبكموا في ظلمات، ميَشَ إلَّا هُوَ يُضلِّهُ وَمَيَشَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَدْكُمُ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وعيس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا سطرد الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 لَقَمُ الْمَوْتُ تَوَسَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا ثم ثُمَّ رُدُّوا الله اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ أُلْمَيْ من يُنَجِّيكُمْ عَنْ من ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُ وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَجَنَّ مِنْ هَذِهِ لَا مِنَ الشاكرين.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 وَإِنَّ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُلَاءِكَ الَّذِينَ أُبْرِسُ لُبِّ مَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَلَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دَاعٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَلَا يضرنا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأَ أَسْتَخِلُّ أَصْنَامًا آلِهَةٍ إِنِّي أَعَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُلِيهِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكَ وَكَبَرُوا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّ رَأَى الْقَمَرَ بَزِغٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِغَتَهُ قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجِيهَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَافِظٌ جهو قومه قال أسحاق جوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وساع ربي كل شيء علمًا فلا تتذكرون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 ألك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم متدون وتلك حجة نأتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشا إن ربك حكيم عليم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجعلونه قراطيس تتبدونها وتخون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون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 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا عَنْ فُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنُ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 وَنَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِلَاجَ ألا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَلْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 اقولوا مما دُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم بآياتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُم أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا ضَرِرْتُمْ إلَيْهِ وَإِن كَثِيرٌ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدين وجروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثمة يجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفست وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروهيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَنِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ إِسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَدَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 على قائم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم قزير، فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به، فمن طر غير باط ولا عاد، فإن ربك غفور رحيم.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 بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أُسْلِمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُنيرت وأنا أول المسلمين قل أَغْبِرَ اللَّهُ أَغْبِرَ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ